طيب اليوم إن شاء الله طلبت العلم تعالفين احنا معنا بحث رائع في المسح على العمامة وأنا أنادي على أبا عمار من هنا انسى البحث السابق يا أبا عمار الذي سبق في شرح بلوغ المرام لأن الشأنها هنا في يختلف كلا وتفصيلا طيب احنا انتهينا بمسالة المسح على العمامة وإشكالات حول مشروعية المسح وبلغت معنا كم خمسة عشر إشكال طيب نأتي لا فرع المسح على الخمار قلت ونعني بالخمار هنا هو ما اصطلح عليه هو ما اصطلح عليه غطاء لرأس المرأة غطاء يوضع على رأس المرأة وإلا فالمعنى اللغوي المعنى اللغوي يسمي يسمي كل ما على الرأس ماذا خمارا وأصل كلمة لغة من خمر الشيء يعني يعني غطاه ولذا سميت خمرا ليه لأنها تخمر العقل تغطي يبقى إذن الآن نحن بنتكلم عن الخمار الذي له معنى إيه؟ إصطلاحي وإلا ففي اللغة غطرة هذه تسمى ماذا خمارا وعمامة أحدكم تسمى ماذا تسمى خمارا أيضا في اللغة لكن نحن نتكلم عن المسح على الخمار الذي له معنى إيه؟ إصطلاحي هل يجوز قلت ويشرع مسح المرأة على الخمار وذلك للأدلة الآتية الأول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من, من؟ بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار يعني وخفيه قلت وجوه الدلالة منه والاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في الحكم طالما سمي غطاء رأس الرجل خمارا وسمي غطاء رأس المرأة خمارا هذا يقتضي الاشتراك بينهما فين في الحكم كما تسمي الحيض نفاسا يبقى معنى كده ان احكام الحيض هتنسحب على ماذا على النفاس فلا تصلي المرأة النفساء ولا تصوم وإنك لا تعدم دليلا في الشريعة على منع النفساء من الصوم والصلاة ما في دليل لكن جبنا الدليل منين لما أطلق على المرأة الحائد نفساء دل على اشتراك ماذا؟ أحكامهم لأن الاشتراك في الأحكام يقتضي الاشتراك فين؟ الاشتراك في المسمى في الاسم يقتضي الاشتراك في, الإيه؟ في الحكم قلت بل ثانيا به يعني ان الاصل في اللغة ان الخمار مسمى مسمى لغطاء رأس المرأة فاذا استعير لغطاء رأس الرجل كان ذلك بدلالة المفهوم أولا به خمار المرأة بمعنى لما سمينا غطاء رأس الرجل خمارا ليمسح عليه يبقى مين الأوله صاحب الاسم الليه الأصيل الأوله كده واضح لأن فعلا في اللغة لما ترجع أتجد إن الخمار في الأصل مسمى لماذا لغطاء رأس المرء قلت هيم وغطاء الرأس في اللغة يسمى خمارا مطلقا سواء كان عمامة او غير او غيرها فالكل يسمى خمارا ولذا كان من فقه بلال أنه استعمل لفظة الخمار ولم يستعمل لفظة ماذا العمامة هل بالك من كلمات الصحاب ليه بلال استعمل هنا لفظة الخمار ولم يستعمل لفظة العمامة إما أن يرجع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ساعتها يلف عمامة على رأسه إنما كان يضع ماذا يضع شالا على رأسه أو شمل على رأسه تمام من غير أن يلفها وإما أن بلالا أطلق المسمى فشمل قوله الخمار ماذا العمامة وهذا من فقه بلال كأن بلال بهذا ينص ضمنيا على مشروعية المسح على ماذا على الخمار قلت رابعا أو جيم والعلة والعلة واحدة وهي مشتركة ما بين غطاء رأس الرجل وغطاء رأس المرء بما توجب التسوية بينهما حكما من مشروعية المسح الدليل الثاني الدليل الثاني ما صحة ما صحة عن أم سلمة رضي الله عنها عند أبي شيبة عند أبي شيبة أن أم الحسن قالت أن أم الحسن قالت كانت أم سلمة كانت أم سلمة تمسح على خمارها. قال ابن تيمية قال ابن تيمية وهو يتساءل او يسأل تقريرا يعني ايه يسأل تقريرا لا يسأل لمجرد السؤال للعلم انما يسأل للتقرير ان احيانا تسأل سؤالا ليه للتقرير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك الم تكن قد ابتعت ظهرا وبسأله هنا ولا بيقرره قرر لأنه يعلم أنه تعبن اشترى ظهرا عشان يجاهد بها فبدأ اسم سؤال التقرير فابن بيقول إيه بيقول فهل تفعل ذلك فهل تفعل ذلك ليمين مسلمة بدون إذنه صلى الله عليه وسلم هل تفعل ذلك بدون إذنه صلى الله عليه وسلم كأنه يقرر أنها ما كانت تفعل ذلك إلا بماذا؟ إلا بإذن منه قلت والإذن هنا قوي طب ليه الإذن هنا قوي؟ أولا لأنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام فيستبعد فيستبعد أنها ما كانت تفعل بحضرته فاستبعد أنها ما كانت تفعل به بحضرته ولأن الظن بنسائه رضي الله عنهن التأسي والاقتداء والتوقف خاصة وهذا أمر تعبدي، فإن لم يكن ضربنا صفحا وقلنا انها فعلت ذلك بغير اذن حسبك ان يكون ذلك فهما لها فهما منها لآية سورة المائدة بعيدة عليك صح انت بعيدة طيب لا بأس عليك احنا قلنا نمسلمة اما ان تفعل ذلك بإيه باذن من الرسول يبقى صار فعلها موقوفا لا حكم ليه؟ الرفع لأن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليها فماذا؟ فأقرها وإما أنها تفعل ذلك بغير إيه؟ بغير إذنه اجتهاداً منها فيكون ذلك فهما منها لآية ليه؟ لآية المائدة طيب أم لآخر جملة محمد؟ فإن لم يكن يعني ما سبق يعني حسبك أن هذا أن هذا فهمها لآية المائدة أن هذا فهمه لآية إيه المائدة والصحابة هم أعلم الناس بماذا بالتأويل يقوي هذا ما صح عن نفر من الصحابة يقوي هذا ما صح عن نفر من الصحابة بقولهم أو قولهم بمشروعية المسح على الخمار فسئل علي فسئل علي وضع بين عارضتين وهو من أعلم الصحابة بأحكام ماذا؟ المسح وهو من أعلى من الصحابة بأحكام المسح كما قرر ذلك السيد من المؤمنين عائشة رضي الله عنه عن المسح سئل عن المسح على الخفين فقال فقال علي نعم نعم وعلى عليني نعم وعلى النعلين وعلى الخمار قلت وهذا يستفاد منه عليا سوى بين الجميع فيكون التفريق بينها ماذا فيكون التفريق بينها تحكما وأن عليا اعتمد على ماذا على العلة يا أحمد والعلة في الجميع واحدة وجود إيه؟ حائل وجود ساتر وأن عليا قرر المشروعية وذلك باشتراك الجميع في علة الحكم باشتراك الجميع في علة الحكم ألا وهي ألا وهي الحائل والستر حائل والستر يبقى هذا الدليل رقم كم عندك يا طالب العلم الثاني الدليل الثالث نعم نعم كيف؟ السنة نوع بس هو حديث حسن الدليل الثالث حديث الباب الذي معنا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائل والعصابة لغة هي ما تعصب بها الرأس والخمار لا ينفك عن هذا المعنى فهو عصابة محمد الله والخمار لا ينفك عنه هذا المعنى قلت بل هو أولى به لأن الخمار أشد من العصابة قلت والخمار أولى بهذا المعنى لأن العصابة على رأس الرجل هو لباس عارض يعني ما يفعلها أمدا أو أبدا بينما الخمار على رأس المرأة هو حاجة غالبة فكيف تعطي الحكمة للطارق ولا تعطي الحكمة للغالب هذا ما ينفع لأن عصابة الرجل هذه طارقة ولا لا ما يلبسها أبدا ولا يلبسها غالبا لكن خمار المرأة تلبسه ماذا غالبا إذا كيف تعطي الحكمة للطارق ولا تعطي الحكمة للغالب هذا بعيد واضح قلت الدليل الرابع وهي آيات آية المائدة وامسحه برؤوسكم طب ليه أخرت دلالة الآية رجل لأن دلالة الأحاديث أقو قلت والمرأة إذا مسحت على خمارها يصدق أنها مسحت على رأسها خاصة والأية نزلت خاصة والأية نزلت موافقة للحال وحال النسوة وحال النسوة عند نزول هذه الآية هو ماذا التخمر والستر يقوي هذا يقوي هذا إيه؟ إيه؟ نعم قلت يقوي هذا من أن المرأة إذا سجدت على خمارها يصدق عليها أنها سجدت على ماذا على الأرض ومكنت وجهها منه والسجود أغلظ معنى أو أشد معنى في هذا يعني أمر الشارع بمواشرة الجبهة للأرض أقوى من أمر الشارع بالمسح على الإيه فإذا جاز لنا أن نعتبرها مباشرة للأرض إذا سجدت على ماذا على خمارها فنعتبر أنها مسحت على راسها إذا ماذا مسحت على خمارها الدليل رقم كم الرابع خامس القياس شب عندنا كم قياس قلت القياس على العمامة وعلى العصائب وعلى القلنسوة والنعلين والجوربين والخفين فهذه ستة أقيسة صحيحة تعالوا بنا إلى نقاشية رائعة الآن أنا أعطيتك ستة أقيس تقيس على العمامة على العصائب على قلونسوة على النعلي على جوربي على الخفين وهذه الستة قد جاء الإذن بماذا؟ بالمسح عليها شرعا فنقيس عليها الخمار طيب وهذا الخياس صحيح قوي بل عندي ما يقويه ما يقرب من ماذا من ثمتي عشر جوابا في تقوية هذا القياس طيب كيف تقويه النعل والخمار النعل لبسه مؤقت لكن الخمار لبسه غالب فإذا مسحت على النعلين ولبسه مؤقت بامسح على خمار ولبسه غالب اثنين ها طرفة البدن وقد جمع الشرع بينهما فقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ها العلة الجامعة موجودة وهي الستر والحائل ثلاثة أربعة صحيح مشقة نزع الخمار أشد من مشقة نزع غيره كالقلنصوة كان عليها خمسة الرخصة والأصل في الرخصة شرعا ألا تضيق وألا تقيد ستة اشتراك في المسمى لأن نسمى العمامة خمارا وسمى الـ الـ وغطار رأس المرأة يسمى خمارا ممكن هذا ممكن هذا القلونسوة لا شك ان الخمار اشد واغلص من القلونسوة لان القلونسوة لا يشق ماذا نزعه ويمكن المسح من تحتها لكن الخمار ما يمكن ان انا امسح منين من تحته م? هذا ما قاله اخوه غيره احسنت ان احنا مسحنا على القدمين اذا كانت في ملبوس من نعل من خف من جورب يبقى من باب اولى نمسح على الايه على الراس على الخمار ليه لان اصلا الرأس تمسح فانت اذا مسحت على ما كان اصله الغسل جاز المسح على ما كان اصله الايه المسح اصلا ها طيب وتم عليكم من الجواب نقول ويقوي هذه الأقيسة الستة ما يأتي ألف النساء شقائق الرجال والأصل العام التسوية تسوية وعدم التفريق بينهما به أن الخمار يشق نزعه أكثر أكثر مما سواه من النعلين من النعلين والعمامة والقلنصوة أن الخمار يشق نزعه أكثر من العمامة والقلونسوة وغير ذلك قيم علة الستر وهذه الستة مشتركة مع الخمار في كونها ملبوسا وحائلا وستر. ذلك إذا جاز المسح. إذا جاز المسح على ما محله، على ما محله، الغسل جاز المسح على ما محله، المسح هي وهي اشتراك الجميع. او اشتراك في المسمى من تسمية العمامة خمارا وهذا ما يقتضي التسوية يهج ان عبادة المسيح عبادة سورية في الاصر لا يقصد منها نظافة ولا إزالة أخزار وأبناس جيم دفع المشقة والتخفيف ره قمع الشارع بين القدم والرأس زكرا حيث قال تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبي زين ان الخمار ان الخمار اشد في معنى كونه ملبوسا من العمامة والقلنس والجورب والنعن لأنه يلبس غالبا وهذه الأشياء تلبس تأقيتا لما كان بعد كده ظهر اشتراك الجميع في حاجة المسح بل الخمار أقوى حاجة والأحضاشر اللي هي صاد وإذا جاز المسح على النعلين ولبس النعلين مؤقت عارض جاز المسح على على الخمار ولبسه غالب دائم ثاني عشر هو صاب واللضاة كيفما تسمي وهو تخفيف الشارع في عبادة المسح، وأنها عبادة تخفيف وبخاصة الرأس يبقى الآن قوي هذا القياس عندنا من, من إثنى عشر إيه وجه ناتي للدليل الخامس والأخير النظر الصحيح سادس النظر الصحيح قلت ولما كانت عبادة المسح عبادة تخفيف يعني الرأس بالدليل مسح الرأس مرة في الغالب ومسح الرأس ببلل كان في لحيته والتنوع في هذه العبادة وأن الرأس ليست محلا لأقزار ولا أدناس تعين هذا ألا نفرق بين المسح على ملبوس وحائل والمسح على الرأس حقيقة يقوي هذا أن من سجد على حائل يصدق عليه أنه سجد على جبهته يبا الآن أجبنا بستة أدلة قلت وهذا قول الحنابلة وقال به ابن حزم وهذا قول الحنابلة وقال به ابن حزم وهو الراجح هنترك المسألة كده ولا لابد لابد طبعا يا المسألة ما تصف لك من غيره وهو كده يعني وخربشة الإشكال الأول ما أخرج البيهقي رحمه الله الأول ما أخرج البيهقي رحمه الله عن أم عالقمتاء أن عائشة رضي الله عنها توضأت توضأت فأدخلت يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله تمسح برأسها كله الأثر وتكلف مسح السيدة عائشة وتكلف مسح السيدة عائشة رضي الله عنها من تحت خمارها فيه معنى ما هو المعنى؟ أن الخمار لا يمسح عليه وإلا لما تكلفت أم المؤمنين على غير عادة الصحابة رضي الله عنهم ورضاه طيب كيف نجيب قول سنت فهمتها انت؟ الأصل في ضعف أم معلقمة قال عنها الزهبي مجهولة لذلك أنا ذكرت أم معلقمة ليه من باب التلغيز عليكم، وليس هذا من عادتي أن أذكر رجلا في الاسناد إلا إذا كان هذا الرجل الذي في الاسناد عليه عليه مشكلة وحوله موضوع. فيما الرجل، قول اثنين، صح هي لم لم بفعلها هذا لا تمنع غيره من مشروعية المسح إنما أخذت الأمر إليه الأكمل. حيح. وليس من ما يكون من هذا المنع ثالثا ممكن جواز ذلك لا يدل على نفي غيره والصحابة كان لهم عادة يأخذون بالأمر الأكمل يأخذون بالأمر الأعلى بالأمر الأثور والذلك ستأتي معنا مسألة بعد نهاية هذا الباب أيهما أفضل المسح تحت العمامة ولا المسح على العمامة ولا الجمع كما مضى معنا في مسألة المسح على إيه على الخلفين والجوارب قول معك الجوارب نعم في أصار ثابت عن الصحابة بمشروعية المسح فإذا تعارضت أص أس أص أس أصار الصحابة إما تعارضت فتساقطت ساقطت بلا حجة بالجميع وإما ترجح ماذا أحدوا على الآخر أثر المسلمة ترجع على أثر السيدة عائشة لنوافق أصلاً لمشروعية المسح يعني لو صح أنه في مخالفة فعلا ما هذه المسألة ستأتي معنا أحمد. ممكن يقال كما يعني نأخذ من أحمد جواباً أن هي كانت ترى شروطاً للمسح وأن هذه شروط غير متوفرة من أن المسح على الخمار إذا كنت وضعتها وضعت الخمار على راسها وهي إيه؟ وهي طاهرة وفعلا بعض الصحابة كان يرى شروطا للمسح على لليه وإن كان فيه نسبة ذلك لليه نظر ممكن هذا أحمد أوه. فخالفت الأعلم والأعلم أولى ممكن سيدة عائشة لم تكن ترى المسح أصلا وهذا ما قال به بعض أهل العلم يعني بس القول هنا في احتمال بعيد جدا إن, ان المسلمة تأخر اسلامها بل هذه الرواية اصلا عن ام الحسن وما خدمتها ام الحسن الا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم نفرق بين قول ان الرداء لا, لا يشق نزعه لكن الخمار يشق نزعه الجواب الجواب الأول ليس فيه دلالة على المنع صريحة لكون المسح ليس واجبا من الأصل لكون المسح ليس واجبا من الأصل بل هو مستحب ثانيا وهذا من باب أخذها بالأمر الأكمل وهو المسح على الرأس حقيقة كما هي عادة الصحابة سالسا وهذا موقوف عليه ولا حجة ولا حجة بموقوف إلا بقراء رابعا ولا يخلو الأسر من مقال ولا يخلو الأثر من مقال كلامي في أم علقمة خامسا معارضته موقوفا هو أقوى منه عن أم سلمة رضي الله عنها سادسا قد يحمل على أن السيدة عائشة ترى شروطا للمسح من مشقة النزع والرداء لا يشق نزعه أو المسح تحته بخلاف الخمار سابعا أو أنها ترى شروطا من أن المسح لا يشرع على الخمار إلا إذا لبسته على طهارة إلا إذا لبسته على طهارة طيب نأتي إلى الإشكال الثاني هو أن الأصل في المنع أن الأصل المنع ولم يأتي دليل على الجواز وذلك لأن الأصل في العبادة التوقف فالجواب هو أولا قوله وامسحه برؤوسكم ويصدق على من تمسح على الخمار أنها مسحت على رأسها وسانيا أذلة المسح على العمامة وهي تصلح دليلا على مشروعية المسح على الخمار ثالثا عن بعض السلف المسح على الخمار بلا مانع ولا مخالف. رابعا الخياس وأخيرا أن المنع منع المسح غير متصور وذلك أن يمسح على النعل والقلنسوة ولا يمسح على الخمار وعليه أقول بأن المسح على الخمار مشروع منصور بجملة أصول وهي امتناع تكليف ما فيه مشقة وأن عبادة المسع عبادة تخفيف لا تضيغ ثالثا والشرع قد يكتفي بالنص على شيء دون آخر لأنه يشمله كما نص على أحكام الحيض، ولم ينص على أحكام النساء لأن أحكام الحيض تشمل أحكام النفاس لأن أحكام الحيض تشمل أحكام النفاس طيب في هذا انتهينا من مسألة المسح على الخمار وبقيت فيها مسألة قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى خلافية رائعة وهي المسح على القلنسوة نقول فائدة وقد استحب وقد استحب جمهور أهل العلم وقد استحب جمهور أهل العلم كما نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مشروعية المسح او استحباب المسح على جزء من الناصية مع خماره مع الخمار قال ابن تيميا رحمه الله وإذا خافت المرأة من البرد وإذا خافت المرأة من البرد قول ابن تيمية الحافظ لا ليس بنصية قال ابن تيمية قال الحافظ وزستحب أقوام المسح على الناصية مع الخمار نقله الحافظ قولا للجمهور وقال ابن تيميا رحمه الله إذا خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها وإن أم سلمة رضي الله عنه كانت تمسح بعض شعرها قلت أما الاستحباب المذكور فلا دليل عليه ولم يثبت أن أم سلمة كانت تمسح بعض شعرها ثانيا ليس من شرط المقيس أو القياس أن يأخذ المقيس أن يأخذ المقيس جميع أحكام المقيس عليه سالسا وجه المفارقة ظاهرة بين الأمرين يعني الرجل والمر رابعا وهناك مفارقة بين شعر الرجل لأنه يظهر في الغالب ويزقد عليه وليس بعورة وأما ناصية المرأة وشعر المرأة فليس له هذه المعاني وعليه فلا نرى مشروعيتي المسح المسكور للمفارقة في هذا الباب طيب الآن ننتقل إلى مسألة جديدة طلبة العلم وهي مسألة أقوى من سابقتها ومشكلاتها أكثر ألو وهي مسألة المسح على القلنصبة وأنا أقول أن هذه المسألة تعتبر هي أهم مسألة في الباب نعم <تصفيق> لماذا لأن القلونس هي تكاد تكون الحائل الأغلب في زماننا هذا بخلاف العمامة والخفين صحيح والنعلين حتى وإن كنا نلبس النعلين فإنما نلبس أن نخلعهما عند باب الله المزل لكن ما الحائل الذي يبقى على رأسك حتى الجورب فإنك ما تلبس أن تخلعه أيضا لأسباب تتعلق بأن لا يبتل أو كذا عند الخلاء أو عند المضاء أو عند الميضه، لكن القلونسوى هو الحائل الذي ماذا الذي يغلب أو الغالب الذي لا يتركه المسلم غالباً، فنقول مسح على القلنسوة. مسألة نعم، المسح على القلنسوة، ومعلوم مفارقة القلنسوة للعمامة والخمار والعصابة، وهي التي ندعوها في أعرافنا اليوم الطقية. وهي سهلة النزع ولا تستوعب ولا تستوعب عموم الرأس غير أن المسح عليها جائز مشروع جائز مشروع إن لم يكن سنة إن لم يكن سنة وذلك لأن الله تعالى يحب لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه أدلة المسح على الخلونس الدليل الأول ما صح عن بعض الصحابة من آثار منهم أبو موسى الأشعر أو هما أبو موسى الأشعر وأنس من المسح على القلنصور قلت لا يعلم لهما مخالف فكيف؟ إذا كان أحدهما صاحب أو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يعطي قرية لهذه الأسف على الحجية الدليل الثاني. القياس على النعلي وهو قياس قوي بجامع لك أن كلاهما ملبوس أو أنهما ملبوسان حائلان وعدم شقة النزل وأن الشارع قد جمع بين الرأس والقدمين وأنه إذا جاز المسح على ما محله الغسل جاز المسح على الممسوح أصلا فكيف إذا فارقت الرأس القدمين من أنها ليست محلا للأدناس ولا الأخزار الدليل السالس وهو القياس على العمامة لأن العمامة والقلونسوة مشتركان في سبب المسح وهو الحائل على الرأس بل إن أصل العمامة القلونسوة الدليل الرابع النظر الصحيح النظر الصحيح قلت ويصدق ويصدق على من مسح على القلنصوة أنه مسح على رأسه فكيف إذا كانت عبادة المسح هي عبادة تخفيف وطهارة سورية إذا هذه أربع تدلة هي مشروعية المسح على القلنسوة طلبة العلم واضح وإليك الإشكالات الإشكال الأول هو إشكال وحيد الإجماع قال ابن المنذر رحمه الله قال ابن المنذر رحمه الله ولا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة ولا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة وقدروينا عن أنس وقدروينا عن أنس أنه مسح عليه ما بنجيب نعم إجماعات ابن المنذر محل نظر وشك نعم هو نفع علمه ولم يفزق <تصفيق> نعم روى فعلا عن بعض السلف أنهم مسح وهذا كافي لخرق الإجماء <تصفيق> نعم غيره لا لا قلت الجواب الأول وإجماعات ابن المنذر وإجماعات ابن المنذر محل للنظر عند أهل العلم وفي نقلها تساهل ثانيا قلت قد صح عن بعض أهل العلم القول بمشروعية المسح على القلونسوة فأحمد يقول لا بأس وابن حزم وابن حزم يقول بالمشروعية ثالثا ويكفي خرق الإجماع ما سبت عن بعض الصحابة من مشروعية المسح، وهم أنس وابو موسى رابعا وهذا الإجماع يتقدم عليه الدليل بمشروعية المسح، ولا يتقدم الإجماع على الدليل يقوي هذا أن مباشرة الماء للرأس ليست فرضا وأن العمام لا تفارق القلم سوى معنا مسألة وقد تنازع أهل العلم في أفضلية المسج على الحائل على الرأس قلت يعني على مشروعية المسح على الرأس حقيقة فمر أفضلية المسح على الحائل اعتبارا اعتبارا بالأصل أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه وأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع العمامه عن رأسه ومسحها وإنما جاء عنه وإنما جاء عنه الجمع يعني بمسح مقدمة الرأس والعمامة قيم ويقوي هذا إذا كان في المسح من مشقة البرد ونحوه وفي طلب تنوع العبادة غير أن القول الثاني يقوم لأن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه في الأحاديس العمدة هو مسح على الرأس حقيقة وأن هذا ظاهر القرآن الكريم وأن الخروج من الخلاف مستحب يعني الذين قالوا تمسح على الحائل قالوا لأن هذا من باب الأغز بالرخص وأن كذلك أيضاً لم يأت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع العمامة ومسح ماذا رأسه النما لبس العمامة مسح عليه وثالثاً لأن في المسح على العمامة من دفع مشقة ماذا البرد ونحو ومن باب الأغز بتنوع العباد والفريق الثاني قال لا حديث العمدة نقلت لنا مسحه على الإيه على رأسه حقيقة وهذا هو ظاهر القرآن وامسحوا برؤوسكم يعني الحقيقة وأن الخروج من الخلاف مستحب إذا في نوع من التكافؤ يعني أمسح على الملبوس على الحائل ولا أمسح على الرأس حقيقة قلت والخلاف قوي والأمر فيه ساعة والأمر فيه ساعة أخذ المسلم بما شاء قلت يعني إلا أنه استحب ماذا أن ينوع في هذه العبادة يبا لباس عندي أن يأخذ بهذا أو بذلك ولكن الذي أحبه أن ينوع ما يمشي على حال إيه واحدة ليأتي بالسنة على وجهه هذه مسألة خلاف فيها مستساق وخلاف فيها قريب فنأتي إلى شروط المسح على العمامة وهذه آخر مسائل المسح على العمامة وما في معنى العمامة لننتقل إلى مسألة أخرى وهي المسح على ماذا؟ على اللفائف طيب نقول مسألة شروط المسح على العمامة وقد اشترط جمهور أهل العلم المسح على العمامه شروطا منها شروط في صفة العمامه ذاتها أن تكون ذات زواب ومحنك وأن لا يمسح عليها إلا طاهر وأن يمسح اليوم وليلا مقيما وثلاثة أيام مسافرا أن يستوعبها بالمسح على أن تكون ساترة لجميع الرأس وأن تكون ذاتها مباحة. هذه ستة شروط فين للمسح على العمامة قلت وهي محل خلاف يعني هذه شروط الست غير أنه متفق على شرط واحد ما هو أن المسح على العمامة لا يكون في الطهارة الصغرى للكبرى. قلت وإليك الدليل من يذكر لي أدل على أن المسح على العمامة لا يكون في الطهارة الصغرى وإنما لا يكون في الطهارة الكبرى وإنما يكون في الطهارة الصغرى آه. ماشي آه. ده في المسح على الخفيه قال براءة القياس ما ينصح مطلق وإلا هلزمك بما في نفس الحديث ألا تمسح ماذا بعد يوم وليلة لا غير متصور أصلا مين اللي هيغتسل ده وسايب في براس الايمان قلت لأن الطهارة الكبرى لا مسح فيها أصلا احنا قلنا بالمسح في الوضوء ليه لأن الوضوء أصلا فيه مسح لكن الطهارة الكبرى فيها مسح الطهارة الكبرى لا مسح فيها اثنين أن الله تعالى قال وإن كنتم جنوبا فتطهروا يعني فاغتسلوا وهذا نص على وجوب الغسل وعدم مشروعية المسح ثلاثة لأنه لا يتصور غسل البدن وترك الرأس يعني للمسح أربعة لكون الرأس لها حالة خاصة في الغسل في الغسل وهي المبالغة وقد كان يفيض على رأسه الماء ويحسو عليها سلاسة حسوات من الماء خامسا للإجماع المنعقد للإجماع المنعقد على عدم جواز المسح يعني في الطهارة الكبرى إذا اتفقنا على هذه الشروط أولا يا طلبة العلم اتفقنا على شرط واحد وهو لا يمسح في طهارة كبر طيب نأتي إلى الشروط الستة المسكورة في الطهارة الصغرى قلت والراجح أن المسح على العمامة بلا شروط من جواز المسح على كل عمامة من غير اشتراط التوقيت ولا الطهارة قبل المسح ولا نحو ذلك وذلك للأدلة الآتي من يذكر لي أدلة على فساد هذه الشروط قبل أن نتناول الإشكالات والإشكالات مع هذه الشروط حوالي سبع إشكالات سبعت إشكالات حول مسألة شروط المسح على الإمام. قل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مئة شرط غير إيه؟ الشروط تضيع رخصة. نعم. نعم. قياس المسح لن نعليه. المسح لن نعليه بلا شروط كما صدق. نعم قلت أولا الدليل أول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط الدليل الثاني ثانيا وليس من شأن الرخص أن تقيد وإلا ذهب معناها سالسا المسع عبادة تخفيف فلا تقيد بما يدفع عنها المعنى رابعا المسح عبادة او طهارة سورية فلا يلزم فيها ما يلزم في غيرها خامسا ان المسح على العمام عبادة اصلي لا فرعية حتى اشترط لها ما يشترط خامساً تسوية الشارع بين المسح على العمامة والمسح على الرأس فلا يفرق بينهما بالشروط لإني نبي عليه الصلاة والسلام مسح مقدم رأسي وأتم على ماذا هذا معنى التسوية بينهما صحيح فلا يصلح التفريق بينهما كامحنا كده سابعا أن الشروط المسكورة غير عملية ومنها ما هو غير متصور سامنا أن الشروط المسكورة عندهم غير متعلقة بالمسح فلا يعتبر بها والقاعدة الشرعية لا تزل وازرة وزر ماذا وزر أخرى تاسعا القياس القياس على المسح على النعلين، وهو بلا شروط، والقياس هنا قوي لأنه من قياس الأولى عشرًا. أن المسح على العمامة عبادة أو طهارة أصلية ترفع الحدث وعليه فلا تكون مؤقتة ولا مقيدة أن المسح على العمامة يرفع الحدث وهي عبادة أصلية لا تكون مقيدة لأن دليلها النص للقياس نعم ما هذا ما سيأتي بقى معنا طيب الآن أنتم كتبتم كسيرا وظنوا أنكم وجعتم ها عبادة أصلية غير فرعية لأنه جاء بها النص ما جاءت مقيدة بفوات العبادة الأصلية زي التيمم عبادة أصلية ولا فرعية فرعية لأنها لا تشرع مع وجود الأصل لكن عبادة المسح على الرأس تشرع المسح على تشرع مع وجود الأصل. هاه؟ <تصفيق> يا ذاب ترور هذا؟ طيب يا طلبة العلم، الآن نحن مع الإشكالات، فنجيب على هذه الإشكالات. ولعلنا لا ندرك الجواب عليها قبل المغرب جميعها فنجيب على بعضها لأن اليوم معنا حصتان بعد المغرب وهما حصه تتعلق بترجمة الشيخ الألباني وعنوانها الألباني مصنفة وهذا فيها كلام رائع حول تصانيف الشيخ الألباني وموجه إليه فيها من اعتراض والحصة الأخيرة سوف تكون مع أبي زر رضي الله عنه السيد الزاهد ثم تتفرع على هذه الحصة دفاعية عن أبي زر رضي الله عنه وارضاه فعليه ما نستطيع أن نتم قبل المغرب سنأخذ إشكالا أو إشكالين قبل المغرب وبعد المغرب نتم بقية الإشكالات الإشكال الأول أخرج التبراني رحمه الله في الكبير أخرج الطبراني ورحمه الله في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين كان يمسح على الخفين والعمامة سلاسا في السفر سلاسا في السفر ويوما وليلا في الشطر قلت جوابه أولا لا يثبت لضعف مروان بن أبي سلمة فقد ضعفوه شديدا وقالوا منكر الحديث مجهود ثانيا ليس فيه الاشتراط وحكايات الأفعال لا تفيد وجوبا يعني هذا بيحكي فعل إنه كان بيفعل هذا فلا يلزم منه ماذا المنع إن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفيد المنع زي مثلا لم يأكل لحم الضب هل نقول بنحرم لا ثالثا قلت وذكر الإمام هنا لا معنى له التوقيف وإنما في المسح والتوقيت راجع إلى الخف يعني الصحابي لما قال كان يمسى على الخفين والعمام يبقى إذن دا حكم سلاسا ويوما وليلا مقيما دا حكم آخر فنرد الحكم الآخر على ماذا على الخف ويبقى حكم المسح ماذا وإنما ذكرت العمام ضمن رابعا معارضة هذا لما هو أقوى منه وهي كم كبير من الآثار ليس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام شرط هذه شروط خامسا قد يرجع هذا إلى ظن أبي أمامة أنه لما التزم التوقيت في الخف التزم التوقيت في العمامه. الإشكال الثاني ذكر ابن قدامة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي يعني العمامة بملحا تحت اللحي ونهى عن الاقطاع. الاقتعاب ويا العمامة التي بلا زؤابة فقال وعليه لا يرخص في المسح على هذه العمائم يعني التي بلا زؤابة لأن الرخصة لأن الرخصة لا تكون في المنهي عنه يعني لما نعى عن هذا الصم من العمائم يبقى إذن لا يجوز أن نعطي رخصة المسح لهذه العمائم طيب من عند جواب قول يا محمود نعم مسألة نزاع ولا تزل وازرة وزره أخرى وكون الرجل تلبس بحرام هذا لا يعني أن الرخصة لا تحل له لأن الله يعامل الناس بعفو وبفضله لا يعاملهم بعدله فإن لم يرحم هو نفسه فيما فعل من زنب ومعصية فالله يرحمه بأن يعطيه ماذا رخصة في المس طيب قلت ثانيا طيب نقول والحديث لم يسند فلا حجة به والإسناد من الدين ثانيا والرخص لا تمنع لسبب خارج عنها الرخص لا تمنع لسبب خارجه عنها ولا تزر وازرة وزر أخر ثالثا، والأمر في هذا الحديث للإرشاد وليس على ظاهره من التحريم والمنع وذلك لتعلقه لتعلقه بأمر اللباس وما جاء في هذا الباب وما جاء في هذا الباب لا يحمل لا تحمل أوامره على الوجوب باقي على المغرب سبع دقائق نأخذ إشكالا آخر ونختم به ونجعل الوقت الباقي راحة حتى نلتقي بعد المغرب الإشكال الثالث نعم ثالث قولهم بأن انعدام هذه الشروط يسوي بين المسح على الرأس والمسح على العمام ولا تجوز التسوية بين البدل والمبدل عنه وكذلك بين الفرع, بين الفرع والأصل بين الفرع والأصر فنقول أولا والتسوية بينهما غير ممتنعة وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لما مسح على مقدم رأسي وتم على العمامة ثانيا ثانيا إن المسح على العمامة ليس فرعا بل هو أصل بل هو أصل لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح من غير حاجة ولم يتكلف نزع العمام ثالثا والأصل التخفيف في المسر وعدم التضييق. خامسا ولا تسويها هنا لو سلمنا بين البدل والمبدل عنه، لأن المسح على العمامة مشروط بالطهارة الصغرى. وكذلك بأنه لا إقبال وإدبار فيه بعكس الرأس لا إقبال ولا إدبار فيه بعكس الرأس ولا استعاب فيه فحصل التفريق من وجوه أخرى هذا الإشكال الثالث وبقيت معنا أربعة إشكالات وأراني زدتكم اليوم كثيرا فأعطيكم راحة تكون من هذه اللحظة إلى نهاية صلاة المغرب ثم نستكمل بقية الإشكالات التي معنا وقد بقيت أربعة إشكالات فقط معنا في هذه المسألة منها أقوى إشكال وهو إشكال القياس إشكال قياس المسح على الخفين على قياس المسح على العمامة على المسح على الخفين ويأتيكم بعد المغرب شهر تعالى وصل الأم على نبينا محمد وعلى نصحي السلام قال بن حزم قال الإمام بن حزم الأندلسي تعالى عليه دين الناس بل تقوم عليه حياة الناس لو أن كل امرئ ادعى شيئا أسند لسبت الدعواء ولو أن كل امرئ ادعى شيئا فلم يسند أسقطنا دعواء أليس كذلك فكل دعوة لا تسند فهي دعوة ساقطة والحديث قال البينة على المدعي ومن البين الإسناد ومن البين في ماذا الإسناد قالت من أنبأك هذا نحن قلنا وأخبرنا قال نبأني العليم الخبير قال نبأني العليم الخبير ثانيا أن عمر رضي الله عنه صح عنه خلاف ذلك تذكرون ولا ما تذكرون أن عمر أصلا لا يقول بالتوقيت في المسح وله قصة شهيرة مع من عقبة بن عامر لما قال له متى عهدك بالخف سالسا أن روايات على كفرتها في المسح على العمامة وما شابهها لم يأتي فيها ذكر شروط أو توقيت الإشكال الخامس نعم ممكن والموقوف لا حجة به ولو صح لجعلناه على معنى مخصوص نقول إشكال الخامس قولهم بأن هذه الشروط مبناه على الاحتياط للعبادة خاصة أن الأصل عدم المسح يعني قالوا جعلنا للمسح على للعمام شروطا من أجل أن نحتاط لأن الأصل عندنا أن العمام لا يمسح عليها فإنما جعلنا هذه الشروط تضييقا لمسألة المسح عليها قلت إذا حضر النص بطل ماذا بطل النظر والاجتهاد حضر النص بجواز المسح على العمامة من غير شروط ثانيا والاحتياط لا يكون تشريعا يعني ما ينفع أنت تشرع شيئا لأجل احتياط إنما الاحتياط أمر ورع لا يلزم به لا يلزم به من الناس كما في قصة الشيخ الدباد أن أحد الشباب ذكر له أن أمه لا تأكل الزبائح المستوردة فقال لهم لا تمنعوها الورع ولكن على شرط أن لا يكون ذلك إيه دينا يعني لا تلزم به من غيرها لكن هي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتورع عن أكل لحم الضب وليس لحم الضب الضب حراما ورأى خالدا يأكل يأكله فلم ينكر عليه صحيح كما أن نفرا منا عندهم ورع واحتياط فأنا شخصيا لا أكل الكوسة أو لا أحبها سم ذلك ورعا أو سم ذلك شيئا آخر المهم لكن لا ألزم غيري بذلك اللي يحب الكوسة هذا شأنه اللي صحيح قلت سالسا والاحتياط معمول به في المسح على العمامة لما جاء به الدليل كما انعدم المسح في الطهارة الكبرى والاحتياط لا يبطل شرعا ولا ينشئ شرعا الاحتياط لا يبطل شرعا ولا ينشئ شرعا الاشكال السادس قولهم بأنه شروط المسح على العمامة من شروط المسح على الخفين قياسا يعني لما كانت هناك شروط للمسح على الخفين لازم ان تكون هناك شروط للمسح على ماذا على العمامه عليكم السلام صحيح هكذا قال ان شروط المسح على العمامة من شروط المسح على الخفي نقول جوابا وهذا القياس فاسد الاعتبار لمفارقة الخف العمامة من يقول لوجوه من مفارقة الخف المسح على العمامة أصل والمسح على الخف فرح غيره يلا ها مسح على الخفين يخالف المسح على الإمام محل القدمين أصلا الغسل، لكن محل محل الرأس أصلا المسح. ما هو قالوا نحن نقيس؟ طيب قلت جوابا الأول، والرأس فردا المسح بينما القدم فردا الغسل فلا يصلح القياس. ثانيا لبس الخف شبه دائم أما العمامه فهي لباس عارض ثالثا أن النصوص جاءت في الخف ولم يأتي نص في العمامه البتة رابعا الخف يلبس حاجة والعمامه تلبس زينة خامساً المسح على الخف فرع والمسح على العمامة أصد سادسا ولا خامسا والقياس على النعلين أقوى من القياس على الخفين ولا شروط في المسح على النعلين مسح على اللفات سافر وتقوم بلبس إشار لتمسح عليه عند الوضوء هل يشرع؟ الجواب يشرع يشرع لما عموم الأدلة على جواز مشروع مشروعية في المسح على الخمار والإشرب يسمى ماذا خمارا لغة وشرعا وإن لم يسمى خمارا عرفا لكن هو من جنس الخمار ثانيا للحاجة للحاجة من أن تتلف ماذا؟ من أن لا تتلف شعرها بما قامت به من عمل ماذا الكي فعليه لا بأس أم تدخل على زوجها يعني قل دمائر وأنتم ما تعرفون أقول دماغي فاتنة بني إسرائيل الكبرى يعني أشبه شكلا كده بأسحاق شامير إن كان هو أجمل يعني أود معرفة ما هو الخف والنعل الخف هو الذي يلبس شتاء لاتقاء البرد ويكون من جلد ويصل إلى منتصف الساقين. أما النعل فهو الذي ندعوه عرفا اليوم يعني الشفشف فهذا هو النعل وهذا هو الغرف